يقول الصفهاء أهم الأسعى والأهم عنك بلكه التي كان عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي مني يشاء وراء إلى شعور مستقيم وكذلك جعل لا تكون وسطا لتكون حذابا واعلى الناس ولك و رسول وعليك الشنيده وما جعل اللذين الذين تعين الا لله ربك تجو و رسول من ينقرض على عقبيه كانت لكبيرة إلا على الذي لهدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لأخوف رحيم قد نغرت قلب عجلك في السمعاء وعرف لم يوم يولد مكشفر للنسيد الخاليان وشائب في تلف والوجوه في شفر وحي من الذي يغوت كتاب لا يعلمون ان الحق من ربهم وظلام بالواصل مما وَكِتَابٌ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُ قِبَلَتَكَ وَمَا أَعْتَبَّ تَابِعِينَ قِبَلَتَهُمْ وَلَا ذَعَفُوهُ بِتَابِعِينَ قِبَلَتَ بَعْضٍ, بتابع بعض. وَلَئِن تَبَعْتَهُمْ مِن بَعْدِ لَا جَاهَكَ لَهُ Let me know him.